وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي قَالَ تَنِذْكِرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أكاد فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وماتيت بيمين قَالَ <تصفيق> أَنْقِهَا سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلا إِذَّا وَإِلَا <تصفيق> واحل رقدا من لساني يفكون قومي وان شدود بي اذ و في امري جئنا بحقك انت قَالَ أو قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَّكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ عَلَيْكَ مَرْوَةً